أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون. أَمْ تَحْسَبُ وَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْهُمْ إِلَّا كَذَرُونَ kellehum ma dalu sabila alam al-ushâ alejale usâkinâ Altyazı M.K. سُبَاتَ وَالنَّوْمُ سُبَاتَ وَجَعَلَنَّهَا رُشُوراً وَهُوَ الْعَلِيُّ مشرم بين يدي رحمتي وأزلنا من السماء. رحيعه بنده تميت الَّذِينَ صَرَّفُوا عَن نَّهْيِهِ وعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبير هُوَ الَّذِي مَرَجَ بَحْرَيْنِ هَذَا عِذْبٌ فُرَاتٌ şaraf, fajal etti onları ve Ve yabûdun min don ilâhi وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده ve kafabı hi, biznû bi-ıbâdî hi, kâbirâ, allâhi külküs بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش أروا فاسأل به خبيرا وإذا قيل له مسجد للرحمن قالوا ومن الرحمن ان هُدُوا لِمَا تُمْرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ جعل فيها سراجا وقارا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة من يذكر وهو الذي جعل الليل وأنهار خلفة لمن أراد أن يذكر Liman arada ayyaka raa arad shukura wa هونو و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا الرب بهم سجده والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب مستقر ومقام والذين ولم يقطر وكان بين ذلك قواما. Allah ilahe an aakhir, ilahe an aakhir. Ve kudurunun nefsi, بِالْحَقِّ وَلَا يَقْتُلُونَ نَفْسًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ ثَامًا يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ إلا من تهب وآمن وعمل عملا صالحاً صالحاً وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مروا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يخر lam ya وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ يِمَامًا وَلَا إِكَاءُ جَزَاؤُنَا الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين في عَسُنَتْ مُسْتَقَرًا وَأُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَهُ Ve hunde kele etun